إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيضا وزفيرا وإذا أنقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا ودعوا ثبورا كثيرا قل أذلك خير أم جنة القرد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء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 قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نستقل من دونك من أولياء أو ولكن متعتهم ولكن متعتهم وأبائهم أستانس الذكر وكانوا قوم غوراء فقد كذبوا بما تقولون فما تستطيعون صرفه ولا نصره ومن يظلم من